ام من يهديكم في ظلمات الْبَرِّ وَالْبَحْرِ والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ايلههم مع الله تعالى الله عما يشركون ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين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 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله وكلنا توه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون مَا جاء بالِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيير مِنهَا وَهُم مِن فَزَعيَمَ إِذنامِنون وَمَن جَاء بِال السَّيئَةِ فَكُبَّ جوهُم ف النار هل تُنجَزونَ إلاا مَا كُ تُمْ تعملون إِ مَا أُمِرْتُ أَنعبُدَ رَبَّّ هذه البلْدَةِ الذي حََّمَهاَا وَلَهُ كلُل شيءئء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنتلوا القرآن فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طس م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 قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي لمين قال إني أريد أن ننكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج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 قال لاهلهم كثو اني انست نارا لعلني اتيكم منها بخبر لعلني اتيكم منها بخبر ونجذوه من النار لعلكم تسطلون فلما اتاها نودى من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنَا الْقِعَصَاكَ فَلَمَّا رِآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَنٌّ وَلَّا مُدِبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ